Atta Al-Qudus, so Al-Shams, Wabika Al-Anse, Walaika Al-Hum, Qalbiyya Hufu, Ayini Taghufu, Qalbiyya يا روضه صلى بها المختار في الرسل مشعلا للحب والانوار والعدل يا روضة صلى بها المختار في الرسل أهل الحب والأنوار والعادل يا روحي والأقصى كبر ضميني ضميني, ضميني ضميني أكثر يا روحي والأقصى كبر ضميني ذميني أكثر قولي أهوى درب الأقصى قولي أهوى ذاك الدرب قولي أهوى درب الأقصى قولي أهوى ذاك الدرب بان البعد طال العهد طال البعد طال العهد زاد الواجد ذاب القلب Da jis visi lioks, tegs Česinei ten solus drop Nu cam sajadil an fikiri jacisi sabih ma'i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 ولك الحب قلبي يهفو عيني توفو قلبي يهفو عيني توفو روحي تصفو تدعو الرب